يا ناظر يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي منيت نفسك ضلة وأبحتها طرق الرجاء وهن غير قواصدي يا ناظر نُدُ بِعَيْنَي رَاقِبٍ وَمُشَاهِدًا لِلأَمْرِ غَيْرَ مُشَاهِدِ مَن نَيْتَنَا خَسَكَ ظِلَّةً وَأَبْعَتَهَا طُرُقَ الرَّجَاءِ مُنْدَى غَيْرُ قَوَاصِدِ تَصِلُ الذُّنُوبُ إِلَى الذُّنُوبِ درك الجنان بها وفوز العابد ورسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوز العابد ن نموہ سورج آدمن مینہ ارد دنیا بدم بین وی ورسی تن نموہ سورج آدمن مینہ ارد دنیا بدم بین وہدی ورسی تن نموہ سورج منها إلى الدنيا بذنب بنواحی